124. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 125. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من عدل فريضا الله كان عليما حكيما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 تعديل الفريضه ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متقيدات اقدان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 وَمَ لمم يَْستَطِع منِكُمْ طَوْلا أَ يَكِحَ الْمُحصَناتِ المُؤمِنَاتِ فَمَِّ مَلَكَ فَمَِّ ملَكَتْ أأَينَانكُم مِن فَتَياتِكُمُ المُؤمنِنات واللهُ عَلَموا بإمانانكُم بَعبُكُم مِن بَعب فَنكِحُهُ بإِذْنِ أَهْلِهِ النَّوآاتُهُ نَّأجورَهُ وَآتُهُ مُحصَنات غير مسافحات ولا متقيدات اقدان فاذا احصن فن اتينا بفاحشة فعليهم فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبر خير لكم والله غفور رحيم وَم لمم يَسْطِعمِكُمْ طَوًا أَ يَكِحَ الْمُجْصَناتِ المُؤمِنَاتِ فَمَِّا مَلَكَ فَمَِّا مَلَكَةْ أَمَكُم مِن فَتَياتِكُمُ المُؤمِنات واللَّهُ عَلَم بِإمانكُم بَعضُكُم مِن بَعب فَكِحُهُ بِِذْنِ أَهلِهِ النَّوآاتُ ن أجورَهُ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 يُريد الله ن يُذَِّنَ للَكم وََهْدِيَكُمْ سُنَن الذيينَ مِنْ قَبلِكُم وَيتُبعَكُم واللهَّهُ عَظِيمٌ حَكيم يُريد الله نُبَجِّنَ لكم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَن الذيينَ مِنْ قَبلِكُم وَيتُبعَكُم واللهَّهُ عَظِيمٌ حَكيم يريد الله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان يريد الله ان يريد الله ان يخفف عنكم ضعيفا يريد اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ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 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ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 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نخليه نارا فسوف نخليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نخليه نارا فسوف إذ تذكروا كبائر ما تهون عنه عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اِلتَجِتِرِبُوا كَبَآئِرَ مَا تَهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مدخلاً كريماً 121-إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 122-ولا تتمنى ما قرر به بعد الله على الله للرجال نصير من من ألسل ونمن نساء 124. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 125. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما قضل الله بعضهم على بعض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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن, وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بِمَا قَبَّلَ الللههُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَضِ وَ بِمَا أَنْ فَقُونٍ أَمْوَالِهِم فَصَّالِحَاتُ قَتَةٌ حَافِغاتٌ للِْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ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 بِماَا قَبَّلَ اللهَّهُ بَضَهُمْ عَى بضِ وَ بِمَا أَنْ فَقُونٍ أَمْوَالِهِم فَصَّالِحَاتُ قَتَة حَافِضاتٌ للِْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّ وَلا ت تَقافُونَ نُشُزَهُ فَعِقُوه النَّ وَهْجوه وَْجُرُوه فِيمَمَاجِعِ وَبْرِبُهُ فَإِن طَعْنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِمَّ سَبلََا إَِّلَّه كانََ عَِيًَا كَبير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 119-الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله, ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 110-الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعددنا للكافرين عذابا مهينا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 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَ يُضَاعِفْهَا وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَ يُضَاعِفْهَا وَيُبْتِغِ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنت يضاعفها وان تك حسنت يضاعفها ويبقي لمن لدنه اجرا لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنت يضاعفها وان تك حسنت يضاعفها ويبقي عظيما فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ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 يَوْمَئِذِي ي الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَم وَعَصَ وَسُونَ لَت سَوابِهِمُ الأرض لَْتُ سَوذِهِمُأَررض وَلا يَتُمونَ الله حَديث يَوْمَئذ وَد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 113-أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تبل السبيم والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا من الذين يهادون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا لين بالسانتهم لين بالسانتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا من الذين يهادو يحرفون الكلم عن مواضعه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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرًا لهم لكان خيرًا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِسَ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ, أو نلعنهم كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَكْعُولًا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل ان نرمي سوجوها فنردها على ادبارها امن العلمهم كَمَا لنلعنهم او لنلعنهم وَكَانَ لعن اصحاب السبت وكان أمر الله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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ألم تَرَ إلى الذين يَزكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ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 أولئك الذين لعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يؤتون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 فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْعَرًا فَمِنْهُمْ من آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّعًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْعَرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نَظجَ جودهُ بَدلناهُ جود غَيْرَهاَا بَدللناهُم جودًا غَيْرَهاَا غيرها لدوقُ العذ إِ الَّه كان عزيزًا حكيمام إ الذينَ كَفرَوا بآياتنا سوَفَ نُصله النار كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا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 والَّذينَ آمن وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ سَنُ دِقِلهمم جََّ جََّّة تَجرْ مِن كَ تحتِْهَا الْأَنهَا أقالالدينَ فيِيهمم خَالدينِينَ فِيهَا أَدَدَ خالدين لَهُم فِيهَا أَزْواجُ مُظَهَرَ وَنُودِقِلهُمْ ضًَِّا ظَلِيلَ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 وإذا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بَيْنَ الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا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 يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا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 تعالوا الى ما انزل الله واله الى المنافقين رايت المنافقين يصدون عن قصدودا واذا قيل لهم تعالوا 124. وقالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 125. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟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 ثَُّ جَ أُكَ يَحْلِكُونَ بِلل يَحْلِكُونَ بِللَّهِ إن أَرَدِنَا إِلَّا إِقْسَانَ وَتَوْفِي قام فَكَيْفَ إِذَا أَصَادَْم مُصِيدَدٌ بِمَا قدَدمَتْأَدينِمْ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 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 انفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما قالا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أن كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا من أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا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 وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَي يُطيقِ اللَّه وََّسُونَ فَأُنا إِكَ مَعََّينَ أَن عَمَ اللهَّهُ عَلَْهِمْ مَّذينَ أَنْ عَمَ اللهَّهُ عَلَهِم مِنَ النَّبينَ وَصِدّقينَ وَالشّهَدَِ وَصَّالِقين وَحَسُونَ أُولائِكَرَ فِي وَمَي يُطيعِ الله وَمَّسُونَ فَأُنا إِكَ مَعََّينَ أَن عَمَ اللهَّهُ عَلَهِمْ مَّذينَ أَنْ عَمَ اللهَّهُ عَلَهِم مِنَ النَّبينَ وَصِدّقينَ وَالشّهَدَاءِ وَصَّالِقين وَحَسُنَ أُولائِكََ فيِي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 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذره خذوا حذره فانثروا ثباتا او انثروا جميعا يا ايها الذين امنوا خذوا حذره 117. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 118. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم, خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 119. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَإِنَّ مِنكُم لَّمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شهيدا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فَيَقُولَ إِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَبْلَ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ إِنَّكَ لَمْ تكن بينكم كألم تكن بينكم وبينهما مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ولئن اصابكم قبل من الله ليقولن انك لم تكن بينكم وبينهما موده ألَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَ رِكُنْتُ مَعَهُمْ فَأَكُونَ فَوْزًا عَظِيمًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَبْلُ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ 124. كأن لم تكن بينكم وبينهما ودة يا ليتني كنت معهم, يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزا عظيما 125. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيختل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 126. 128. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 128. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 129. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 118. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاروت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 119. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا ايدياتكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا لولا أخرتنا قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا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 قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفورا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 القوم لا يكادون يفقهون حديثا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولون هذه من الله وان تصبهم سيئه من عندك قل كل من عند الله فما لها اولئك قوم فما لها قَوْم لا يكادونَ يَقون حديثام أ ما تتكون يدكُم المَوْوت وَلوكُم في بروج شَدا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 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيته طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعه فَإِذَا بَرِزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا فَإِذَا بَرzo مِن عِندِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران ف فَلاَا ييتدَبّرونَ القُرآانَ وَلَْ كانَانَ منِنْ عِدِ غَير اللِلَ وَجددوا فِي اختْتِلاافًا كَكثيرًا وَإِذا ج أَهُمْ أَممرٌ مَِ الأمْنِ أَقَوْفِ أأَد وَلَو وَدُّوه إلَ وَسُول وَإلَُِأَمْرِ منِنهُم لاعمَهُ الذينَ يَسْتَن بطونَهُ مِنهُم وَلَلا فَبل الله عَلَيكُم وََرحمَةُ لاتَّبعَعْتُ مُ الشَّيطان لتَّبَعتُ مُ الشَّيطانَ إِللاا قَللَام وَإِذا جَأَهُمْ أَممرر مِن الْ وَلََدُّوههُ إلَوسُولِ وَإِلَ أُلِأَممررِ منِنْهُم لعَِمَهُ الذينَ يَسَْن بطُونهُ منِنهُ وَلَ لَا قَبْل الله عَلَْكُم وََحْمَتُ لاتَّبَعتُ مُ الشَّيطان لتَّبَعتُ الشَّيطان إِللاا قَليلَ وَإذاَا جأَهُم أَمر مِنَ الْ الأمْنِ أَقَوْفِ أَدَ عُضِب وَلَْ وََدّوه إلَ وَسولِ وَإرؤِأَمرِ مِنهُم لاعرمَهُ الذيينَ يَسَْنْ بقونَهُ منِنهُم وَلَل فَبل الله عَلَيكُم وََحْمَةُ لاتَّبعَعْتُ مُ الشَّيطان لتبتُ مُ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 بَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 وَمَنْ أأَصدْدَقُ مِنَ اللهَّهِ حَديثَا اللَّهُ لَا إِهَا إَِّهُ وَ لاَا يَجمَ أنكُمْ لا يَجْمَ أنكُم إلى يَومِ القِيياامَةِ ل رَبَ فِي وَمنَنْ أأَصدْدَقُ مِنَ اللهَّهِ حَديثَ اللَّهُ لَا إلَهَا إَِّهُ وَلَا يَجمَ أنَّكُمْ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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهجوا من أضل الله ومن يضلل الله, ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.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 فلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّقِدُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوهم حصرت صدورهم أو جاءوهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَرَمَىٰ شَا الله نَثْلَقُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوهُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 وَرَءُشَا الله لَتَلَقَّهُم عَلَيْكُمْ بَلَغَاتُهُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وألقوا إليكم, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حضرت صدورهم أو جاءوكم حضرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَرشَ الله َسَلَّفَهُمْ عَلَكُم فَلَقاتَلُوكُم فإن عتزَلُوكُم فَرَمْ يقااتِلُوكُم وَلقَوْ إِلَْكُم السلمم وَقَوْ إلَكُم السلَمَ فَمَا جعلى الله لكم عَلَيهم سَديلَام سَتَجدونَ آفرَينَ يُريدونَأَ يَأملُوكُمْ وَيَأمنوا قَومهُم كل م ُّ إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم ويقفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقبضوهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردون إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَذِرُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَدَّمُوا وَأَرَاكُم عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه فتحرير رقبه مؤمنه فديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عجو لكم وهو مؤمن فتحرير رطبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فرية مسلمة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 فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما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 119. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بتَقُونَ رَبَ الحيةِ الدُّنْياَا فَعِ ظَملَّه مَ غَانِم كثير كَذَلِكَ كُُم منِ قَبللُ فَلَّ اللههُ عَلَْكمُم فَتَبَيَنوا إِ الله كانَ لِماَا تعملونَ قَبير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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُهُمُ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً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 فَلَّلَ اللهَّ المجاهدِينَ على القاعدينَ أَجرًْا عظمام دَجاتٍ مِنهُ مَوْفَِةَ وََحْم دَجاتٍ مِن هو مَغْفَِةَ وََرحْم وَوكان اللهَّهُ وَكور درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توبوا لهم طالبين أنفسهم طالبي قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله فاسعة من فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء رصيرا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا حيفًا قَالُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ نَهْدِكُمْ إِلَى طَرِيقِ مَصِعَدٍ تهاجر بيها فأولئك محواهم جهنة وساءت رصيرا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أمسهم ظالمين أمسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا أَلَمْ تَدْ أَرْضُ اللَّهِ فَاسِعَةً لَنْ فَتُهَاجِرْ لَيْهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّنَّا وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً إللاا الْ المُسطعَ فين من الررجال وَ مساء والولدان والولدان لا يستطيرون خلَ وَلا يهدونَ سدير إلاا المُصطبع فين منن الررجال مساء والويلدان والولدان لا يستستطيرون فَأُولَئِكَ ٱصْطَفَاهُ ٱللَّهُ أَن يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا فَأُولَئِكَ ٱصْطَفَاهُ ٱللَّهُ أَن يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا فَأُولَئِكَ ٱصْطَفَاهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرادما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن قبتم أن, أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 فَلْتَقُمْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِلَىٰ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائِلَةٌ أُخْرَىٰ وَلْتَأْتِ قَائِلَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغطلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى او كنتم مرضاء انتضعوا اسلحتكم وخذوا حذره وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فَلْتَقُمْ قَائْفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائْفَةٌ أُخْرَى وَلْتَأْتِ قَائْفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ود الذين كفروا لو توفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى او كنتم مرضاه ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذره وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِلَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تُؤْخِرُونَ عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن نَّضَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَاءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذوا حذركم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موهوتا. فإذا قضيتم الصلاه فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاقيموا الصلاه فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإى قَضَيتُ مُ الصَّلاةَ فَذكُر اللهَّه قِيياامَ وَقُعودًَا وَعَاجُنُوبِكُم فَإرَقْمَ النتُم فَأقمُ الصَّلَ فَأقيمُ الصَّلَةَ إ الصَّلاةَ, الصلاة, الصلاة كانتََت على المُؤمنِنين كتابابًا مَوْخودَام وَلَا تَهِنوا فِي بتِغَ إِقَوْم تَكوا تََّمون وَلَا تَهِنوا فِي بتِغَ إِقَوْم تَكوا تَمونَ فَإِهُم يَأمون فَإِهُم يَألمونَكمَا يألمون تَمون وَتَررجونَ مِنَ الللهَِّ مَا لا يَْجونَ وَكَانَ اللهَّهُ عَمًا حَديمَا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ صِمَامًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراىك الله ولا تكن للخائنين قصيما إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراىك الله ولا تكن للخائنين قصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادلن الذين يقتالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما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 يستَقُونَ منِن الناسَّاس وَلاَا يسْتَقُونَ منِنَ اللهَّ وَهُو معهُ يستَققُونَ منِن الناسَّاسمَ لا يسَقونَ منَِ اللهَّ وَهُومَهُ إذ ي بَيتونَ ما لا يضى منِن القَوون وَوكانَ اللههُ بِماَا يَععملونَ محيطام يستَقونَ منِن الناسَّ وَلاَا يَستَقونَ منِ اللهَّ وَهُو معهُ يستَققون منِن الناسَّ وَلاَا يَسستَققون منِ الله وَهُو معهُم, معهم إذغَييتونَ ما لا يَوْضَ مِنَ القَون وَوكانَ اللههُ بِماَا يععمللون مُحيطام يستَقُونَ منِ الناسَّ وَلاَا يَستَقونَ منِنَ اللهَّهِ وَهُو معهُ يستَقونَ منِن الناسَّاس وَلاَا يستَقون منِنَ اللهَّ وَهُومهُ إذ بَيتونَ ما لا يَضى منِن القَوون وَوكَانَ اللهَّهُ بِماَا يَععملونَ محيطام هَأَ أنْتُم هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أأنتم ها أولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا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 ثَُّ يَسَْوْفرِ الله يَجدد اللَّه غَخورًا الرحيينَا وَمَي يَععملسُ أَنْ أَوْ يَبلْلِم نَكْسَهُ ثُم يَسْتَوْفرِ اللثُمَّ يَسْتَوفِ الله يَجدِد اللَّه, يجد الله غَخورًا الرحيينَا وَمَيْ يَعمَلْسُ أَنْ أَوْ يَقْلِم نَكْسهُ ثُم يَسْتَوْفرِ الل رُبَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَقْصِدْ إِثْمًا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْصِدْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ومن يكذب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به ثريا فتقل احتمال بهتانا واثما مبينا ومن يكذب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا ثمَُّ يَغِْ بههِ فَِي أَن فَقَ احتتَمَلَتَان وَإسمْمَ مُ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُغْنُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ ذيك عظيمًا وَلَؤْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق رسولا بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 إِنَّاتَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا إِن يَدْعُونَ بِغَيْرِهِ إِلَّا إِنَّاتَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيباً لَّعَنَهُ اللَّهُ وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مقربا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مقربا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا آمرنهم ولا آمرنهم فليبتكن وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا, آمرنهم ولا آمرنهم آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرُّنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ قَتَرَ خسر فِسْرَانًا مُّبِينًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرُّنَّهُمْ وَلَا أَمُرُّنَّهُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتق الذئب وليا من دون الله فقد قصر خسر قصرانا مبينا يعدهم ويمننهم يعدهم ويمننهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا يعدهم ويمننهم يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَرَأَى يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَرَأَى يَجِدُونَ عَنْهَا محيصا. اولئك ماواهم جهنم ورا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ارجا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُرْزُقُهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا وَلَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا أَلَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَل سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِد لَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا أَلَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَل سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنِيفًا وَاتَّقَى اللَّهَ إِبراهيمَ خَلِيلًا وَمَن أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنِيفًا وَاتَّقَى اللَّهَ خَلِيلًا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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ بِالنِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَعْلَمُ بِهِمْ وَمَا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ بِالنِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا 124. التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنفحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 125. ويستبتونك في النساء قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلْيَسْتَعْفِفَا وَأَن تَعْفُفَ فَإِن تَّهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِذَا صَلَّحُوا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ إِلَى اللَّهِ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَإِن مرأةٌ قاقَتْ مِنْ بَِهان شُزًا أَوْ إعْرااضًا فَراجناح عَلَْنِم فَل جناح عَلَيْهِ مَا أي يُصِْح بينَهُماَا صُحَا وَالصحُ خَيب وَحضِرَة الشح وَإِن تُحسن وَتَدَّقُ فَإِن الله كانَ بِماَا تععملون خَبير وَل تَسْطيع ان تعدلوا بين النساء ولم تحرصوا فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولم فَلَا فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقه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 وَإ تَقَر وَطون اللَم كُلَ مِ سَاتِهِ وَكَانَ الله وَاسِعَ حَكينام وَإَتَقرَر وَطيون اللَ كُلَ مِ سَاتِهِ وَكَانَ الله وَاسِن حَكينام وَإَتَقَر وَطيون اللَم كُلَ مِ سَاتِهِ وَكَان الله وَاسِعَ حكيِينام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 فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنْ تَذْكُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ قَدْ وَصَّى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ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 ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين ان يشاء يذهبكم ايها الناس وكان الله على ذلك قديرا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآقرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآقرة وكان الله سميعا بصيرا من كان يريد تواب الدنيا فعند الله تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا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 وَإِن تَلُونُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ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 وَإِن تَلُونُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَِ ال الذيينَ الزَّل ل غَسُولِهِ وَْكِتَالَِّ أَنزَلِ قَ وَمَي يَكفُر بِلَّهِ وَمَلائكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَوْسُِهِ وَالْيَوْمِ الْآاقِ وَْيَوْمِآخرِرِ فَقدَد قَلَّ ضل قَلَلَ يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر فقد ضل ضلالا دايدا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر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 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يتغون عندهم العزه اي يتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين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 فَّ عليهبُ فيكد أن إ سح آيات لاق بها, بها أن إ سحآيات لا ي بههاَا وَويستحسَ بههَا ق تقول مع فلا تَقول معح يَقول في حد وَيرر إكمْ بذم مثلهم النا جاع المنافقه والكاابين في جن نجميع وَّلي الكذال إذا سح آيات ال لا بهها أن إذا سحآيات لا ي بهها وَحز بهها فلا ت مع فلا توا مع ح يغ في حديث ويرر وك بذًا ممثل من انهم اذا من مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقهر بها ان اذا سمعتم ايات الله يظلم بها معهم فلا تجلسوا معهم حتى يكون في حديث غيرهم انهم اذا من مثلهم انهم من مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جنن جميعا الذين يتربصون بكم وَإِن كَانَ لكُمْ فَدْح مِنَ اللهَّهِ قَواأَلَمْ نَكُم معكُم وَإِكَانَ للِكَافِرينَ نَصبُمقالوا أَلَم نَسَْحْمِذ عَلَْكُم قالوا لَمْ نَسَْحوِذْ عَلَْكُم وَلَم نَعكُم مِنَمُؤمنِنين فَلهَّهُ يَحكُم بينَينَكمْ يَومَ الْ القِيامَ فَلَّهُ يَحْثُ بَيَكُمْ يَومَ الْ القِيياامَ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ مَعًا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا لَم نَكُم معكم وَإِكَانَ للِكَافِرينَ نَصبُ قالوا لَم نَستَْحْمِذ عَلَْكُمْ قالَاوا لَمْ نَسَْحْمِذ عَلَْكُمْ وَلَمْ نَعْكُم مِنَمُؤمِنين فَلَّهُ يَحْثُمُ بَينَكُمْ يَوْمَ الْ القياامَ فَلَّهُ يَحثُمُ بَيْنَكُم يَومَ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله وهو قادعهم 124. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا 125. إن المنافقين يخادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ ومن يغلر الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولا. ومن يغضب لله فلن تجد له سبيلا مدد الذين بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يغضب لله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء لا تتخذوا الكافرين اولياء ان تريدون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء لا تتخذوا الكافرين اولياء ان تريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء لا تتخذوا الكافرين اولياء يrandnون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وَسوفَ يُؤْتِ الَّ المؤمنِينَ أَجرَ نظم إِلاا الذينَ تَابُوا وَصْلَح وَعْتَصَمُوا بالل وَأَخْلَ صودينَهمم وَأَخْل صودينَهمم لللهِ فَأناائِكَ مع المُؤمِين وَسَووفَ يُؤْتِ اللَّم المُؤمنِنينَ أَجر نظِيم ماَا يَفعلوا اللهَّهُ بعَذاَابِكُم إ شكَرتُم وَآمَتُم ماَا يَفعَُوا اللهَّهُ بعَذَادِكُم إن شَكَرتُم وَآمَتُم وَكَانَ اللهَّهُ شكرِرًا عَينَا ماَا يَفعَلُ اللَّ بعَذابِكُم إن شَكَرْتُم وَآمَتُم ماَا يَففعل اللَّهُ, ما الله بعذاادِكُمْ إن شَكَرتُم وَآمَتُم وَكَانَ اللهَّهُ شكرًِا عَينَا